Oh راته واحده فاذا هم بالسايره هل الى انت ذكى واهدئك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعفا ثم أدبر يسعى فحكى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متى؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من كأن